نسيتني يعلمني شلون انساك انساه في هالزمن نسيان الاحباب عاد وشلون مرت على البال ذكرك وطيفك سرق مني ليل ديذا ال قاعدي قالوا لي الناس واشتاق اشتاق من كنت في بلد منامك تنادي تنادي وشلون عايش اللي بقالي بلاياك بلاياك الان غادينا كل واحد بوادي لو قلت اداوي جرحي اللي تباطاك يلي تباطاك ما كل جرح كل جرح يفيد فيه الضماد الضمادي اعلنت حبك لين كل اللي تمناك تمناك غلطه وغيري من خطايا استفادي استفادي لوليه مثل قلبك تمنيه تفرقاك تفرقاك واكيد قبلك بلجي فا صرت بعدي صرت بعدي حلو غناري بك وحلوه مزيار. مزيار. حتى بيوم فراقنا كنت هذه كنت هادي كنا الليالي ودها تكسب رضاك تكسب يطول على الليالي جهادي, جهادي في ذمتي ما هي غريبه خطاياك مبطي, مبطي وقلبك لو تنبه تغادي تغادي سهله من كام مثل قشرواق مثل الثياب يغيرون المبادئ علمني, علمني علمني يكره ذكرياتك وطرياتك ونسى من الليل صدوق الوداد دي ولاني بقعي العقبها وين بلقاك راضي لو النجروح قلبي يجددني ولا القصايه ولا القصايه جعلها من بداياتك بدايات لبستها مو بثياب الحدادتي بات سر على المخطئ يدور النلفلاك ونشوف ونشوف أن يصعب عليها البعاد, البعاد.